سرى بها جسد الذكرى وعيني هللت دمعات بعيد في ظلام الليل ورجى شاف قلبي ترى بها جسد ذكرى وعيني هلت الدمعات وحيد في ظلام الليل وارجي شوف خلاني وفي قيلة تهجرني وراما تذمح الزلات وحب ما كنت مصعدني تفارقني وتنساني أبشكي لا اللي مضينا به من الأوقات أبشكي له جفاك اليوم وانثر لوعات حزاني ألا يا ذا الزمان اسمع شكاتي وقت من عشان الصاحب اللي كان يامرني وينهاني ألا يا ذا الزمان اسمع شكاتي وقتنا الآهات عشان الصاحب اللي كان يامرني وينهاني سرابي هاجس وعيني هلت الدمعات وعيد في ظلام الليل وارجي شوق خلاني سرابي هاجس وعيني هلت الدمعات في ظلام الليل وارجي شوف خلاني أبي قيلة تهجرني ورابة محزلت أبو ما كنت مسعدني تفارقني وتنساني تخاوينا على درب تميزنا به الطاعات تآخينا عسى الجنة سكون الموعد الثاني جلسنا نبدع وفيها اجمل الابيات كل ازهارا على الغدر ريحاني جلسنا نبدع وفيها اجمل الابيات فروض كل ازهارا على الغدر يناديكsentiment وعيني هللت دمعات وحيد في ظلام الليل ورجى شاف خلاني ترابي هذه ذكرى وحيد في ظلام وارجي شوق خلاني وفي قيلة تهجرني وراما تذبح الزلات ما كنت مسعدني تفارقني وتنساني قرينا في كتاب الله ما يسر من الآيات عسى رحمة إله الكون تغمرنا بأحساني تسامرنا على ضوء القمر والليل فيه سكات تذكرنا جنان الخلد وحور تسبي تسامرنا على ضوء القمر والليل فيه سكات تذكرنا جنان الخلد وحور الدمعات وحيد في ظلام الليل وارجي شوف اللاني سوابي هاكس الذكرة وعيني محلة الدمعات وحيد في ظلام الليل وارجي شوف اللاني وفي قيلة تهجرني وراقات وحزا جلات تباركني وتنساني ذكرته يا زماني وانت ما تدري عن العبرات هدايا صاحبي عندي تسولف لي عن الجاني عرفت الناس ببتافه ورى ما نطوي عشان عمالنا ترفع إلى الرحمن يكلاني عرفت الناس ذبتا فهد ورى ما اللي فات عشان عمالنا ترفع إلى الرحمن يكلاني سوافي هادس الذكرة وعيني هلت الدمعات وعيد في ظلام وارجي شوف خلاني ترابيها جسد ذكرى وعيني هلت الدمعات وحيد في ظلام الليل وارجي شوف خلاني وبيقيلة تهجرني ورامة تدمح الزلات ما كنت مسعدني تفارقني وتفارقني جع لما كنا ودرب الخير به بهنقتات بساتين المحبة تسكن ضلوعي ووجداني أمد اليوم لك يمناي تعالوا وخف في الخطوات وعانقني عناق اللي لقمه عقضي فقداني سألتك يا إله الكون يا من تعطي الجنات عسى في جنة الفردوس تجمعني بالخواني سرى بها جسد ذكرى الدمعات وعيد في ظلام الليل وارجي شوف اللاني سرى بها جسد ذكرى وعيني الدمعات في ظلام الليل وارجي شوف خلاني وبيجي لاه تهجرني وراما تدمع حزنا